بسم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 قُلْ لَا أَشْهَدْ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُنَّهُ كَمَا يَعْرِفُنَا أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَفْسَاهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الَّذين كفروا يقول الَّذين كفروا إن هذا إلَّا أَساطيرُ الأَوَّلينَ وَهُمْ يَنْهونَ عَنْهُ وَيَنْأونَ عَنْهُ وَإِيَّاهُ لَكُونَ إلَّا أَفْسَهُمْ وَمَا يَشْعُورُونَ وَلَوْ تَرَأَيْذُ قِفُوعَ الْنَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرْدُ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلَ وَلَوْ رُدُّ لَعَادُ لِمَا نُهُ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ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 أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين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 وما من دابة في الأرض ولا طائر يقير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فروطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء إلا يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين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 فلولا إذجابهم بأسنا تضروع ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.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 قل هل يستوى الأعمى والبصير أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنْذَرْبِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهُم مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَضَب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 ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستدين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله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 وتدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 فَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلٍّ نَّبَأٌ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 شَفيع وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهِ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 فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَل قَالَ لئن لم يهدنّي ربي لأكوننَّ من القوم الضالين فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَر فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحجه قوم قال أتحجوني في الله وقد هدى ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء ظلما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا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 نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب كلٌّ هَدَيْنَا ونوحٌ هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِنْ دُرِّيَّتِهِ دَاوُودُ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَعَرُوْنٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيى وعيسى وإلías كلهم من الصالحين وإسماعيل وليسع ويوسف ولوطى وكلهم في الضل على العالمين ومن آبائهم وذرّياتهم وإخوانهم وجت بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم.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 أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجَعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ, تجعلونه قراطيس تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ قُلْ لِلَّهِ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتُنذر من القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.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 وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ قَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَارِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذلك الله فأنا تفكون فلق الاصبح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون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 فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حبب متراكبا ومن النخل منه طلعها قنوان دانية ومن النخل منه طلعها قنوان دانية وجدنات من أعناب والزيتون والرمال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 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوانا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبههم بما كانوا يعملون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْهِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ ذَرَّةٍ وَلَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما قرئتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين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 يَهُمُ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ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 إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكارتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون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 وأنعام حرمت ظهورها وأمعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأمعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم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 وهو الذي أنشأ جنة معرشات وغير معرشات والنخل والزرع مختلف أكله والنخل والزرع مختلف أكله والزيتون وربما لمشابه وغير مشابه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 جمالية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنتيين أم اشتملت عليه أرحام الأنتيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين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 ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعذلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين, وبالوالدين إحسانا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 ولا تقربوا ما لَيَتِم إلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا أُسْعَى وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَاقُوهُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ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 أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا الإيمانها لم تكن آمنت لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل تظرو إنهم تظرو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 ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات الليبل وكم فيما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله, الله أكبر سريع الله لمن حميد ربنا